ف ي ك إن ش ا ء ا ل ل ه إن ش ا ء ا ل ل ه الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه ومن و ل ا ه وبعد هذه اخر م ح ا ض ر ة في كتاب ا ل ط ه ا ر ة حتى ننتقل إ ل ى كتاب ا ل ص ل ا ة إ ن شاء الله تعالى ولا زلنا مع كتاب الحيض أو معرب الحيض قال المصنف و ا ل ص ف ر ة و ا ل ك د ر ة في زمن ا ل ع ا د ة حيض في زمن الحيض حيض وفي زمن الطهر طهر بعد ا ل ق ط ا ع الحيض وتطهر ا ل م ر أ ة جاءت ا ل ص ف ر ة و ا ل ك د ر ة طهر الحيض طهر ل أ ن ه ا جاءت في زمن الطهر يعني إ ن كانت ا ل ص ف ر ة خمنها ا ل س ف ر ة سائل يميل له الصفار ا ل ك د ر ة يميل إ ل ى لون الورد ا ل س ا ئ ل ايضا يميل إ ل ى الورديه هذا يسبق الحيض أ و يلحق الحيض إ ذ ا في زمن الحيض الصفر و ا ل ق د ر ة ايه حيض والدليل على ذلك حديث أ م ع ط ي في أ ب ي داود كنا الصفره و ا ل ق د ر ة بعد الطهر شيئا قول ا ل م ع ط ي ة كنا لا نعدها شيئا بعد ا ل ت ه ر ان ا ل م خ ا ل ف ة قبل الطهر ي حي يبقى ا ل ق ا ئ ل ة تقول ا م ر أ ة ت س أ ل ت أ ت ي ن ا الصفره و ا ل ق د ر ة سعي الاصفر سعي الوردي سلهم هل في زمنه حي ف إ ن كان في زمن ا ل ح ي فهو حي و إ ن كان بعد الطهر فهو ليس بحي قال المصنف بعد ذلك م ر أ ت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أ ك ث ر ح ق ي ق ة القول ذ ا مرجوح يعني الحلبه يقولون حاضر في يوم ثم انقطع الدم في يوم ا ل ا ي التاني فيوم الدم حيض ويوم الطهر طه ثم جاء الحيض بعده、يومان. يوم ا ل ت ا ل ث جاء اليه الدم فهو يوم حيض واليوم الرابع انقطع الدم في طه ر ثم جاء الدم في اليوم الخامس ثم انقطع في اليوم السادس ستختصر كم م ر ة ثلاث مرات ا ذ ا ستبوش ثلاث مرات ك ل ا م ده كلام غ صحيح فالحيض حيض في مدته حتى لو تخلل هذا ا ل ع ي د ا طب ا ل ع ب ر ة ان تخرج ا ل ق ص ة بيضاء س ت ة ايام س ب ع ة ايام خ م س ة ايام اخصه كم خ م س ت ا ش ر يوم ا ن م يقولون في يوم انقطاع الدم يبطئه وفي يوم الدم ايه حي وبعد كل دم ايه تختصر كما قال ابن عباس للناس الذين أ ف ت و ا الرجل وان كان في ضعف حينما د خ ل ا ل م س ج د وقال لهم أ ف ي ك م مفتي قالوا سل فنحن جميعا الحمد لله كما قال قائل لي في بلد ا ل ر و ف ي احنا عندنا يا سيدنا ش ي خ سكاني خمسه عشر أنا عندنا 20 الف مفتي يعني في خ م س ة ز ي ا د ة تخدها خ م س ة م ف ع ل الله ا ل ع ا ف ي ة في هذا الزمن انت عارف المهم ان الرجل دخل وقال أ ف ي ك م مفتي قال س أ ل قال إ ن ي أ ج د الماء بعد الماء بعد ا ل ت و و ن أ ج د ا ل م ل ي قال و الذي ا منه الولد قال لن الولد قالوا, يرى لك إ ل ا أ ن تغتسل ما في الشتاء يتمر كم مره ة سيغتسل كم مره قل ما يخش وصل وصل وصل وصل وصل وصل وصل قال لا قال أ ت ج د شهوه في ظهرك قال لا قال إ ن م ا ه ي ابرجه برد يعني يا رب يكفيك منه أ ن تغسل مذاكرك والي و ت ط ا ب ل أ ن الملي ينزل بغيره شهوه ومن شروط ا ل و ص و ان ينزل ب ل ي ه بشهوه ثم توجه إ ل ى الناس ق ا ئ ل ة على م ا ل ف ت ي ت م قالوا ر ج نعم قالوا ن ا قالوا قال لسنة نعم قالوا م ن ر ي ك م قالوا نعم قالوا نعم فقال ابن عباس لفقيهم واحد اشد على الشيطان من الف عابد حديث فيه نصر فيه كلام انما معناه صحيح فانظر الى قول ابن عباس هذا قال و ا ل م س ت ح ا ض ة ن ع م و ل ا اي القطع امتي كل وحيد دراجح ي أ ت ي يوما ل قطع يوم ي أ ت ي يوما ل قطع يوم اقصاه س ت ة كما قلت لما تمكث ا ل س ت ة بغير ص ل ا ة ل أ ن ا ل ع ب ر ة بالقطاع ا خ ر لا بتجبجبه قال و ا ل م س ت ح ا ب ه ونحوها الجمهور م ا ش ه ذ ا يا ش ي ء محمد احنا خدميه ا ا ل م س ت ح ا ب ه ونحوها إ ذ ا كنت ونحوها من به شرس بوز سلسل نور او انفلات ر ي ح يعني ا ل ص ح ا ب ة وما شاكل ا ل م ص ط ح ا ب ة من هو ا ل م ص ط ح ا ب ة هم التي ينزل منها دم ليس في عادتها و أ ن م ا هو دم ن ذ ي ف في غير ع ا د ة قال تغسل فرجها وتعصب ه يعني ع و ى صلي تغسل الفرج وتربط على فرجه خ ر ق ة يعني خ ط ع ه قماش حتى تحول بين الدم وبين الملابس ومن بين ثلاث بول نفس ا ل ح ق و يغسل ف ر ج والملابس ويربط على فرجه خ ر ق ة ثم ي ت و ض أ ويصلي حتى وان نزل بعد ذلك البول ا ز م تربط خرقة ليه ل أ ن الملابس س ت ت ن و ث بالبول ف ا ل خ ل ق ة تحول بين البول وبين الملابس ثم سينزل الدم أو البول الى ب و ل ل إ المكان الذي تصلي فيه وهذه م ش ك ل ة أ خ ر ى فلابد أ ن تجعل شيئا يحول من ف ل ا ه الريح نفسك لا يطلع منه ريح دائم نفسك لا وليس غلقه ولا ح ا ج ة هاي ها يا سيدنا الشيخ ها هذا كلام المريض قال وتتوضا لوقت ي كل ص ل ا ة تتوضا لوقت ي كل ص ل ا ة ا ن م هو يقيد ا ح ت ر ا ي ن س ا ه المصنف تتوضا لوقت ي كل ص ل ا ة ان نظر منها لانها توضعت ربطه خرقه وظلت على وضوئها طهور إ ل ى اذان الشام تتوضا ليه لا تتوضا ان ايه نقض استمر الدم وتصلي فروضا ونوافذ يعني تصلي بوضوحها فروضا ايه ولا توطا إ ل ا مع خوف العمد ويستحب وصلها لكل صلاه انتبه يستحب ان تغتفر وهي مستحابه ت ص ل الظلم على عصر جمع التقدير والمغرب مع انشاء ل جمع تختفى كم مره مرتين فقط طب الغسل ايه الغسل على الاستعباب مش ا ل ج و ه طب تختفى ل ي ل م و ل ا ن ا قال العلماء الغسل يضيق العرق الذي ينزل منه الدم فينقبض فيمنع الدم لكن ا ل أ ط ب ا ء يبغوص للمستحابه مستحب وليس واجبا ت غ ت س ر لكل ص ل ا ة و ل أ ن ا ل م ش ق ة ت ج ن ا ل ت س ي ر نقول ت غ ت س ر كم مرتين وتجمع من الظهر والعصر والمغرب والعشاء ل كيف ح ض ر ا ل ا نعم والفجر والخجل. قال ولا ت و ط إ الا مع خوف العمد يعني ايه لا توطئ لا تجامع عنه الا اذا خاف اليه العمد كلام ده ا ل ح ق ي ق ة كلام م ذ ه ب ي لا دليل عليه ل أ ن دم الحيط يختلف عن دم ا ل ا ص ط ح ا د ة وليس له نفس ا ل ح ك م إ ن م ا قولنا لطوطه الا مع خوف العمل نقول إ ن من نساء ا ل ص ح ا ب ة من كانت ايه ا ل ص ع ي د وعدد ا ن ر سبعتاشر صحابي عداد ا ل ص ح ا ب وكان ز و ج ه ا يجامح ولم يبين النبي ساصدر أ ن ه لا يجوز أ ن تجامع المستحاض ان بعض, بعض الرجال ي أ ن ف من ا ل د ن ا ء هذا موضوع ت ا ن ي كما كان رسول الله لا يكل أ الضب لكن لا يحرره هذا موضوع آ خ ر ان ا ل ص ح ا ب ة تجامع ولا شيء في ذلك قال الا خوف العمد يعني استثنى العمد طب ايه بقى فاعتني النساء في المحيط قل هو ا ك ل ا م د كله لا دليل على ا ل ا س ت ح ا د ه فالدليل ان تنطبق على م ا الحيط ي س أ ل و ن ك عن المحيط قل هو فالمحيط اثر نعم و ا ن ا ل ت ح ا د ة ليست بافعى ها مطلقا و ا ل م س ت ح ا د ة ت م ق ص في المسجد أ م لا تعتكف أ م لا تنصر مصحف ام لا ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن أ م لا ت ط و ف ب ب ي ت أ م لا سبحان الله العظيم كل أ ح ك ا م ا ل م ر أ ة الحائض لا تنطبق على مستحاض فلما يا ح ن ا بنا أ ر د ت م أ ن ت س و ي بين الحيض و ا ل ا س ت ح ا ب في ا ل ج ن ا ع أ ك ا اقول الراجع من أ ق و ا ل العلماء أ ن المستحاضه تجامع إ ن أ ر ا د الزوج ذلك قال قالوا لا ما قالوا ا ل ه ما قالوا قالوا ا ما قالوا انت لتقول و أ ك ث ر وقت النفاس اربعون يوما انتقل المصنف هنا الى الحلف عليه دم النفاس طب لماذا سمي النفاس نفاسا حد, حد يقدر يقول لي سمي النفاس دم النفاس نفاسا نعم ا و ل ا ه لا ل ا لا, لا لا لا ومن نفس عن مؤمن ق ر ب ة نفس الله عنه ق ر ب ة ف ا ل م ر أ ة الحامل بنزول دم النفاس يتنفس او تنفس عنه عن نفسها ت ف ر ج عليها ي عبد هذا دم النفاس فهو دم يرتبط ب ا ل و ل ا د ة قال هو الدم الذي ينزل مع ا ل و ل ا د ة او قبل ا ل و ل ا د ة ب ي و م او يومين انتبه ط ب لو كنا بيوم او يومين كيف تعرف ان هذا هو دم النفاس بما يسمى الايه الطلق لو دم معه طلق ل يبقى نفاس قوه و ا ح د ف ا ن ت هذا الطلق هو إيه؟ الم ا ل م ر ا د ة الم الوضع لان الطرف الجميل يكون على ظ ه ر ه لو البط ظهره في、البطل. حبي ينزل للخلف دوره وعمل ي ه دوره حتى ينزل ب ه ب ر أ س ه سبحان الله ربنا الذي أ ع ط ى كل شيء خلقه وسمه هذا ش ك ل م ي ع م ل ه ا ش ع ه سينار يعرفش يحدد الجنين ل أ ن ه يشوف ا ل ض ه ر اللي بعد اشهر ل أ ن ه ا ل ش ع ر ي ج ب ه ا ي ه بالظهر كده من يوم م ب ق يروح ي ه معدوث هل هو ل ي ه في العجله دي تشعر ا ل أ م بايه ب ا ل م شديد يسمى ل ا ي ه الطلق ف إ ن كان الدم معه طلق يسمى دم ايه ن ف ا س قال و أ ك ث ر و د ة النفاس أ ر ب ع و ن يوما ذكرنا ا ل ح ن ب ل ش ف ع ي ه قالوا أ ك ث ر ه ستون يوما في خلاف هل أ ك ث ر النفاس أ ر ب ع و ن أ م أ ك ث ر النفاس كم ستون خلاف بين المذهبين و ا ل ر ا ج ع أ ن أ ك ث ر النفاس أ ر ب ع و ن وما زاد ف و د ا ا ل ص ح ا ب ة يعني أ ك ث ر مده في دم النفاس كم فلو استمر الدم بعد أ ر ب ع ي ن ل س ح ا ة تختصر ت ص وإيه ل ي من ا ل ن ف ا س ر س أ ذ ك ر اوجه ل آ ن أ الخلاف بين الحوض واليه والنفاس, والنفاس من كم وجه س أ ذ ك ر ا ل آ ن أ ك ث ر من س ت ة وجوه يختلف فيها دم الحيض عن دم النفاس ويشابه دم الحيض في احكام ا ي ض ا ن طبعا قال ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت دلقة محمد يبدا ادل بيسأل ويقول مهمة من اعمل ايه يا وانا شيخ لك وانقطع اسبوع ا خ ت س ل ي وايه وصلي على طول يمد الخد وقد ت ر د ا ل م ر أ ة بدون نفاس الصبح ت و ر د صلي الظهر وهؤلاء ق ل ة من النساء ق ل ة ق ل ي ل ة جدا ها؟ انما اذا انقطع الدم بعد ميلاده لو س ش ر ط الاناث الى كم الى اربعين لكن ا خ د ا ل ق ط ع بعده س ب و ع يومين ع ش ر ة فمتى ا ل ق ط ع تتطهر وتصلي وتفعل كل شيء الا انتمائه ي لا يجامعها ن ل الستين ج إلا ب ع د ل لأن ا ل ر ح م لا ي ع و د إلى م ك الا ن في الأصلي إ بعد الستين في خ ل ا ف ا ل م س أ ل ة قال ويكره و ط ر ه ا قبل ا ل أ ر ب ع ي ن بعد التطهر يعني وضعت ثم تطهرت بعد أ س ب و ع يكره ان يطهر ا ل ي الزوج بعد التطهر يكره أ ح ي ا ن ا يطلق انتبه هذا يطلق لفظ يكره على التحريم في كثير من ا ل م ذ ه ب في ق و ل سبحانه في سوره الاسراء كل ذلك سيئه كان عند ربك م ق ر و ه كان سيئه عند ربك م ق ر و ه قتل ا ل أ و ل ا د م ق ر و ه و ا ح ر ا م لان ا ل ق ر آ ن ث م ه و م ق ر و ه فالشفعي أ ح ي ا ن ا والحنابله احيانا يعبرون عن ا ل ح و م ه اليه ب ا ل ك ر ه ه ه إ ن الله كره لكم قيل وقال و ك ث ر ت واضاعه المال مكروه ام حرام حرام لما عبر عنها بالمكروه من من كره لكم قيل و ع د البنات وعقوق ا ل أ م ه ا ت إ ذ ا ي طيب ق ا ل ف إ ن عاونها الدم ف م ش ك و ق فيه يعني إيه؟ يعني الدم بعد عشره ايام ا ل ق ط ع ف م ا ذ ا ف ع ل ت اختصرت ورويت ا ص ل بعد ثلاثين يوما جاء الدم م ر ة اخرى ماذا تفعل قالوا تصلي م د ذ ز م ن ي ن عشره عشرات ثم اذا ج ا ء ا ل د م فربما يكون ذنب نفاس وربما يكون ذ ن ا س ت ح ا د ه مشكوك فيه قال تصوم وتصلي وتقضي الواجب يعني ايه كل ما, ما ق د تركت ما ت في هذه الايام و ربما يكون ذنب نفاس فتقضي احتياطا تقضي ايه نعم نعم المحضر الفاتت الحيدو وكان ه و وعرفة مدى زمنية ل و والرقة وما أنهم الرفاة ح ي ط فيما ي ح ب ويحرم ويجب يسقط غير ا ل ا د ة و أ ن ولدت ت و أ م ي ن ف أ و ل ن ف ا س ي و آ خ ر ه من أ و ل ه م ا أ ذ ك ر ا ل آ ن ما ذكر المصنف في الفرق بين ا ل ح ي د والنفاس إ ي ه و ا ل خذ الفرق الاول أ و و ل ح د الفرق ا ل أ ا ل ح ي د يحسب من ع د ة والنفاس لا يحسب من ع د ة رجل طلق م ر ا ه فعدته كم ثلاث حيضات النفاس من العد يحسب من ا لا ع د و ل ح يحسب ي من العد اثنين ا ل ب والحيز ي د ل على ا س ب و ل أ ن ه العد ا لا تنفس إلا ب ب د أن تنفس أن تبلغ فالحيض إ ش ا ر ة إ ل ى البلوغ والنفاس لا ع ل ا ق ة لهم ل ا لانها بلغت قبل ذلك أ ر ب ع ة ث ل ا ث ة م د ة الاله ت س ت ث ل ى ي س ت ث ل ى منها النفاس ولا ي س ت ث ل ى منها الحيض رجل حلف ن ل ا يقرب من زوجته ث ل ا ث ة إ ي ه أشهر فحاضت ع ش ر ة أ ي ا م ي د ض ف اليه الاله تحسب ام تحسب ها؟ يحسب لا ي ح س ب الحيض يحسب من مدة الإله والنفاس لا يحسب من مده ا ل ا ل ر ا ب ع اه ح س ن ت يا شيخ حلو السؤال كذا خليك صاحي ما معنى الاله الاله ان يحلف الرجل على زوجته الا يقرب منها الا ي ج م ي ع ه ا مده شهر او شهرين او ثلاثه يقول الله تعالى للذين ي ؤ ل و ن من نسائهم تربص ا ر ب ع ة اشهر ف إ ن فاول ف إ ن الله وفور وحيد و إ ن عزموا ل ط ل ا ق ه ف إ ن الله سميع عليم يعني لا يجوز للرجل أ ن يحلف الا يبني وديته أ ك ث ر من ايه من أ ر ب ع ة أ ش ه ر من ا ل ف ر ق ا ل ج و ه ر ي ة بين الحيض والنفاس أ ن الطلاقه في الحيض حرام أ م ا التلاق في النفاس فليس بالحرام امراه حائض تحرم عليك أ ن يحرم أن تطلقها امراه نفثاء لا. لا يحرم عليك أ ن تطلقها نمره خ م س ة يكره و ط النفثاء إ ذ ا تهرس قبل اربعين ولا يكره و ط الحائض اذا تهرس في زمن ا ل ع يكره د العادة د ل نعم وقت النفصاء اذا ت ه ر ت ق ب ل الاربعين حتى لو ت ه ر ت برضه لا ت ج ا م ن ا ن ه ا ل ح ا ئ ط اذا ت ه ر ت ها طبعا ت ح ر ي ه الدليل ا العام الدليل العام يبقى على علوله قال آ ه ليس ل و ط ء النفساء ك ف ا ر و ل و ط الحائض كفار عمر في فلوق ك ث ي ر ة بين النفساء نعم الحائض يا خيي نحن انها م خمس مرات ن ص ف دينار أ و ربع دينار أ و نصف دينار كما قالت حامله دينار او نصف دينار ت ي ي ش خ ن اما دينار اما نصف دينار ط ب الدينار قلنا كم, كم ج و ا ن ذهب اربعه ايه ا ر ب ع و ربع تقريبا الحقيقه اخر م س أ ل ة هنا م ذ ه ب ي ة وهنا صحيحه يقول مصنف وان ولوا ا ل ت و أ م ي ن فاول ل ن ف ا س واخره من اولهما يعني ولدت ا ل أ و ل يوم و ا د في الشهر وولدت د ا ل أ و ل الثاني يوم اثنا عشر في الشهر ولما كان يمكن و عن ن ف س ا ل أ و ل أ ك ث ر من أ ر ب ع ي ن يبقى خلاص ا ق ض ى النفاس من الاول و ا ي ه والثاني الحلبيين يقولون النفاس هو نفاس اليه ل ا و ل و ل ن ف ا س للثاني ف إ ن ولدت في أ و ل الشهر ا ل أ و ل ثم ولدت بعد أ ر ب ع ي ن يوما ا ل ي ا ل ث ا ل ن ف ا س قد ا ل ق ض ى والكلام دا غير صحيح ل أ ن النفاس هو الدم الذي ينزل مع الولاده ف إ ن نزل مع الثاني أ ي ض ا فهو ل نفاس انتهى كتاب ا ل ط ه ا ر ة وننتقل إ ن شاء الله إ ل ى كتاب ا ل ص ل ا ة في الاسبوع القادم ومهم جدا إ ن شاء الله تعالى يقول السائل الكريم حاضر مولان يا مولان ا بعد ان أ ت ط ه ر من الحيض و أ ص ل ي د ا ئ م ا أ ج د شيئا بني قارب ب ث ل ا ث ة أ و أ ر ب ع ة أ ي ا م ف ت ر ة الحيض عندي أ ر ب ع أ ي ا م واكتسب اليوم الرابع ل أ ن ه لأن دم الحيض يكون ضعيف جدا خلاص خطع الحيض. ما ياتي بعد ذلك ليس من الحيض كما قلنا في ا ل ك د ر ة و ا ل ص ف ر ة هل و ج و ز ا ل ح ا ئ ن تمثل مصحف في حاله تعلم او حفظ ا ل ق ر آ ن وارتباطها منحه تحفيظ ق ل ن الجمهور ا على عدم جواز أ ن ت ن س ا ل ح ا ئ ض ي المصحف م م ا لها أ ن ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن ضمنه مصر وذكرت لا, لا. كتاب تفسير ماشي ر ا ح وانقطع الدم بعد ث ل ا ث أ ي ا م ولكن ن ع د م ا تضع ا ط ن ه تخرج صفراء واستمر ذلك ث ل ا ث أ ي ا م كل ا ل ص ف ر ة تعدل الحيدي في زمن اله الحيض لابد أ ن تخرج القطنه ب ي ض ا ر لا مش فاسد في ا ل ك ف ا ر ة فقط فاسد في الجماع ة ق لا ه م ل ي ط و ط إ ل ا بعد ا ل أ ر ب ع ي ن فان ج م ا ع ة في الامطار قبل الاربعين لا توطى قوله ماذا نعم حلو قلت ايه كم م ر ة المره ا ق ب ل ك ل د ه عملت ايه قلتلها ي ه تكون مطالعه ومش ع م ل ت ح ا ج ة ا ل م ط ا ل ع رجعتها بس خلاص طلق بقلك واحد قلها ل راجعتك الى اصلتي بس او تجامعها دي رجعه بينك كرث الله و ا ح د ة فقط لا غير و ب ع د ك م ا والسلامه لا تحب لك انسى الطلاق من حياتك بل و ف ر ق وحدة و ا ح د ة راجعتك الى عصمتي بس او ب ا ل ج م ع او ا ل ق ب ل ة ا ل م ر ا ج ع ة بالقول او ب ي ه بالفعل لا كفاره تلاقي يا اخواننا اما واقع اما غير واقع وليس كفارات يا مولاي <تصفيق> خلاص يا <يخلاص> شيخ معتز ا ل ل <تصفيق> ه النساء من دونه والرجل برضه النساء يستفز ورجل يطلق ه ي يستفز ورجل ا ل يطلق تقول لن كنت راجل طنياني ملونه يعني كنت ر ج ل طلعني ا س ت ف س ا ر د شديدا ج د وكانه ص ع ب ة خمسه ستين ت ط ا ل ق بعد كده ط ل ق ن ي ت ع ا ف ي ن ي ما انت قلت له كنت ر ج ل طلعني سبحان الله العظيم الثاني ا ه ب ل ع م ل و ا شعر تعبان يا محمد عندي ل غ ص تبقى طارق مش عملت ا ل ش ا ر لابد أهبر إيه عدقت ل ل ط ق ا لا ل ش ع ب أ ن نفسد هذا الطلاق ش ر ع ة في حاله ا س ت ح ا ل ة إ ج ر ه الزوجيه ن ن إن ا عمال طلاق على هذا المليان ب ي و ت ن ا بهذه ا ل ط ر ي ق ة لابد أ ن ن ب ط ا ل أ م ث ل ه وكثير من البنوك تقام على ط ل ق ه و ا ح د أ ن ا اعرف طبيب جر بشري صديقي على ط ل ق ة واحده حياته كلها على ط ل ق ة واحده يجب ا ه اقول ك يا سيدنا الشيخ انا ر م ت على مراتي عشر ايمان طلاقه ت طلاق. ل طلاق ه ا ن ت ط ل ق بسنتين و ن ت ط ل ق بعدها الشيخ فورا ردني ث م ا ن ي ة و م ن ت ردني اثنين يا ابن الطلاق تارك مرات بس خلصوه ع ش ر ة الطلاق مرتان في امساكهم ر ع و ا و خ ل ا ص طلاق ثلاث مرات الرجل على م ر ا ت ي ولا اكثر من ذلك فقه فقه ثم ثم فانا التلاق الجورب وشراب احدثه الجورب الجورب اخرى خلع عليه نلعب الجورب ثم ثم خلع الجورب تودأ مهم ثم ثم ثم مرة شخص يزوى ويبس تودأ ونبس احدثه ثم ثم نبس يبس ب ا ل س ل ا م ة انقضى له المسح فالمسح من شروطه الا يخلع له ا ل ج و ر ع ا ض ر يقول لي او يندرس تاريخ م ح ن ا في الفقه ويدي ف ق ه ل م د ه من ا ر ب ع في ا ل س ر المغازي ت ا ر ي خ انا في الفقه ل ما انفق العده فقه وممتع ا ل و و ع د ه كذا ورده المغمضه ومغمضه خلينا ع ل ي ه خلي بالك الفقه علم ا ل غائب علم ا ل غائب إ ل ا من القليل ا ل ت ر ي خ فيك كواحد ر ة ت ر ي خ ي الفقه م هذا هو حكام م ه م ة جدا حاضر يا ل شيخ حاضر هذا عزوه ي د و ه الانبياء قبلي صحيح حديث صحيح ما أ م ن ت بشيء من م ك ا ن من أ م ا ل ج ا ه ل ي ة صحيح هل يريد اقتراب ن ف ظ ا ل س ي ا د ة مثل الصحابي صحيح يجوز طبعا ب ل ا ل س ي د ي واعتق سيدنا أو نكرر محمد بن محمد أ ب و ش ه د صاحب كتاب ا ل أ س ر ة ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي ا ت الاسر أ خ ل ل أ خ م في السفر الثاني إ ي ل ي ا ت فلا اعتراض هذا المشيخ <تصفيق> مربوعات في التفسير عقلته اهل م السنه احد علمي انه من أ اهل ل ل ل ر ج ع ق السنه حد علمي. كان هناك ع ن د م ا اكمل ا ل ع د ة المتفعله عنها زوجها وهل يفعل ش ي ء عند ذلك كمثل اكمال وخارطة قرآن ع د ر ة اهلها ر وعشرة و ل ي ج وخلاص يجوز ج أن, أن ت م القران آ ن ل وامداها ف ل ع ء و غ ي ر من, من أعمال ان لا تتصل الى المجل كيف كان ي ع ز ل ا ل ص ح ا ب ة في ح ا ل ة اكمال الحول من الرضيع حتى لا يحمل طبعا ا ل ع ز ل هو القسوه اليه في خارج الرحم رجل اذا دخل فتاه ص ل ا ا ل ض و ء الى مسجد فاول ا ل ج م ا ع ص ر يصلي معهم العصر م ن ي ه الظهر هو ثم يصلي العصر بعد ذلك قرب الزياد من فتاة من منتقبة ليست من فتاه ليست م ن ت ق ب ة حتى ا ل آ ن ولكن على يقين انها سوف تنتقب عند زواجنا بمجرد ملوها من اخي ل ليس وتأكيد ا ي ع الممتع في خلاف ا الراجع م الراتب و ا ل ح ن س ل ب س ن ل اخر الناس شخص ت ع ض ى ثم لبس الجورب خلصنا الشيخ خ ل ع ل ا لبه ثلاث مره في الحال ا نعم لا, لا, لا في حاله دماع ي ا ل م ر أ ة في الحيض تقدر كثره بالينار د ام بنصف دينار على حسب القدره لا يجوز أ ن يؤخر ا ل ص ل ا ة لاجل الرسل سيدنا عثمان جاء ولم يغتسل صلاة ويجوز أن بين يجوى ان ل س ي نعم يجوز من هي؟ لا. ليس عندي مني دم نزيف ص ع بين ت ي ملابس فمحكم الصلاة أ ت من أهل الرسلين ع ا فصل على حالك والمشقة ي ي ر إن شاء ا ل تعالى ل ه و س ا ل ما حكم تهذيب ا ل ل ح ي ة او تحديدها لا يجوز تطلقها ب ولكن بعض الاخوه عندهم سوء ظن في, في درع ي و النوم صغير ولد صغير لم ي د ع ر كده ل و ه ا و ى سوء الادب أ ط ف ا ل مره و ا ح د الرجل شاور د ه ا ل شيخ أ و ص ي ك ق ام الشيخ باخذ شيء د ة طبيعة ربنا خلا و د ا زبا ه ي ظل حقيقة ع ت ي ضربه ولكن ا فاضل ب ح ت ان اكون مسؤوليه ي خ المسؤوليه التي ة دونه س تتمتع بها من المسؤوليه ي التي ا تتمتع بها من ا ل م ا ؤ و ل ي ب ا ل ل ه ي ا شيخ في ت خ و ة ع ن د ه ا من ف المسؤوليه ق ة التي تتمتع بها م ج ا ل م ر ك ب مركب الذي ن ق ش ن ي هذا وازنه ووازن كم واحد زي خمسو... العلم خ م س و ن ة أ ل ف نعم هو رجل يقصر فيه واجب ونحن كلنا مقصرون صح هو اني جئت بكل واجبات انت تاب الملك ده مش و ص ا ل الفجر صدقني م و ص ا ل الفجر كلام ا ل ح ق ي ق ع ن ي ن و ر الناس وادعم ل اليه ولو كنت ظلما غرض القلب ليه اننا لا ماسك ودخلنا ا ل ج ا م ع ة ب ق ر ة وثياب فوق تحت روكب ج ب ر وعصايه وشعره وطرح ج اقترح م جامعه ر ا ل ع ف ز ا د ي ة السنة حتى الكتب والثمت لو دخل بمشكلة وثياب ورامة ما لا تلفت النظر إ ل ي ك لا تكن و صعب شهره شهر. انكزب ل ا ل س ن ة و بعد المحرمات ولا تلفت النظر في ا ل ر ذلك خ ي ق ة أ م و ر ع ج ي ب ة و غ ر ي ب ة ف ي واحد ما بني من الاخوه ا ل ن ه ا ر د ة س ا عقله ة حلو مسك مصعف بايد و د ر س ي ه بيه بافلام ن ذلك الكتاب و حمله التقيت يعني ض غ ط معاه سبحان الله هل السلحوف يا مولات ماذا تنطع هذا فطلبت ايام الشيخ اجبك الله فيه طلبت ان شديد جد ت ق ر أ وانت تقول ع ج ل ة الناس يخع ويشوفك يا شيخ الثاني ب ر ض والله العظيم قال ا ن ماشي روح ا ل ج ا م ع ة ماشي في الشارع شاركك زر و ي ص ع ف اما نقرا وماذا شروع ك ي ن ا غادر ش ي ف تقرأ لا ن ت بد ان تراعي هذا في سلوكك مع الناس ما عرفت مع اساتذتك احترام فرق ا ل س ن حتى يبقى مستلزم تلك هنا اطلع اشي يا خ ذ ف محترم حتى و لا ن م ت ا ب ع يا م ا ل س لا ينبغي هذا والله العظيم ان هذه ا ل أ م و ر تنفر الناس من دون الله عز وجل لا بد أ ن يكون عمال ذا مرجئي اعتزالي تكفيري خوارج انتج عمال م ا س ك ا ل ن ا س ش ر ي ع ة ك م ن كلام اقسم لكم بالله أ ن من كان هذا هو طريقه سيرتد ا سريعا سيرتدوا بشده الكفر يعني ي ل ت ك س ل أ ن ه ي ب د أ بتجريح الناس و ب ث ب العلماء ومتبع الحرمان حتى الاموات تم يستمعون ي ا ل د هم الله سبحانه وتعالى. ك تمييع الدين عنده فطور الدين تمييع الدين م ر ة واحده ة ك اوي مات يا اخي اتعذب يعلم الكلام الحقيقه علموه ل ب ز ا ء ه ذ ا هو تعلموه لازم اذن و ا ح ت حتى لو اخطا الشيخ انه اذن في النقد وانا في الاعتراض ه ذ ا مهم جدا كل حاجه يقول لك وانا قولي عن هؤلاء لا يعلمون ج ر ح ه التعديل خالص ما ل ج ر هو التجريح مش في علمت الجرح و ا ل ح ق ي ق ة من كان هذا طريقته كل عوده تبخلض ا خ مش حاضر الحال ايه اعتمدت يعني ما ي خ ه ده قال لك ت ضبط ا بكتاب ت ف س ي ر ك ت ا ب ت استعمال ا ل ق ر آ ن ك ن غ م ة في المغيظ انا ا فعلا عازم على هذه ا ل ر س ا ل ة بس ا ذ ا الوقت ضيق لماذا ح م تستخدم ا ل ق ر آ ن ن غ م ة في المغيظ والله ي هذا استعداد ا ل ق ر آ ن و ا س ت ع ف ا ء بالاذان وبالدعاء ايه دخل الدعاء و ا ل ق ر آ ن والاذان ب د غ ر ة المحمول حينما ي ض ر ب الجرس ي خ ط ع ا ل آ ي ة ي ح ذ ف و ن حرفا في الحمام نسيت الجرس يخبر القران ما ع ل ا ق ة ا ل ق ر آ ن بالموسيقى ا ل م ح م و ل يا اخواني هذا ا س ت ه ا ء باذن الله الاذان اعلام عن دخول الوقت ع م ي ل ن غ م ه غ ي ه كان ن غ م ه جرس عادي جرس عادي دعاء واحد برده ادعيه شخص ي د ي س ن ا د ع و س خ ش ي ة وخشوع وادب ل ش ي كل مكان اللهم اهدنا خ و ا ن ي الذين يربطون المحامين على نغمات ا ل ق ر آ ن والاذان والدعاء اتقوا الله في انفسكم وغيروا النغم فورا فورا إ ل ى ن غ م ة ع ا د ي ة بدون موسيقى و ن إ ز ع ا ج ولا شيء ل ل ق ب ي ع ة وطعمه الموسيقى عملها غاليه اللي عندنا ا ل أ ص ل ع والست م ش عارفين ا نسال الله العافيه ولا اناشيد أ أنا سيقطع ا ل د ر س في كلمه تخليه ا م ع ن ى ن ف ظ ا ل ج ل ا ل ة كذا كذا هذا عدم اعتراف ومن يعظم ح و ا ن الله ف إ ن ه من تقوى القلوب العنق و الخوف على النفس من الزنا、نعم. باني ع ن د ه ا س ئ ل ة ك ا س ت ي ر ة ح ق ي ق ة وسنجيب عنها وسنقول عنها الاسبوع القادم ت ن ش ق وتيجي طيب امسكنا س ي د وخلي معك نعم اه ياخي يا ما م ع ر و ف الكلام دا ت أ ث ر تلبس وشيء و ت ج م ع ك و م ا شئت دون ز م ا ع حقيقي نعم نعم ملامش برضو ذهب اخو يخطر ا ل ج م ع ة في بلد مليون ر هنا وراح قاعد بالخطه الاولى وقال ا ي ح م د لله خطبه ث ا ن ي ة ودخل الموضوع ومدعاش خ ص س ه خطبه ث ا ن ي ة لن خالص وراح الصلاة ندعو ونحن ندعو نستخوت فقال كل من فعل غير ذلك مبتدع فرمانا جميعا بالبدع ا ل ب ان الله و ج ن ا ر ا ه ج و ن ح ق ي ق ة امور ع ج ي ب ة ف ض ل الشده يعني هو ان كان له و ج ه ة نظر ف ق ه ي ة في ان ر س و ل صلى الله عليه وسلم لم يرغب على الضاعف ي كل ا ل ج م ع ة يبينها للناس ان ه ان دعا الامام له اصل والاستراح والفتح بالحمد ل ه و اصل ها و س ن ع ي ن ذلك إن ش ان ء الله ع م ا ل شاء ي خ م ا ا مش كده ل ع الله ل اللهم الإلاء رجل ت ت أ أغسنا أيوة م نعم مدة ي يا سيني ن حاضر على و أحدف شيخ ج أ ل ا يقرب منها ث ل ا ث ة أ ش ه ر حاضت في هذا الود تحسب لا ان تحسب تحسب طيب نفذت ا في هذا الود لا تحسب ن ز ل الهد ن ع م ل ن ق اخيرا و ل ل ق ا ر القادم إ ن شاء الله تبارك ا ل ى